بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا امجد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد مطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طبيلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشتق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا مزرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا إن لدينا انكن له وجحيم وطعاما ذا غصه وعذابا اليما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 إنا ربك يعلم أنك تقوم أدنا من سلسه الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لا تحصه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ